سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر وَل رَبِّك فَصِ الفَإذا نُقَِ فَّ قُور فَذلكَ يومئذ يَوم عصير على الكافِرين غَر ييسير.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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا نَكُ مِنَ من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين